sexual waファ فسويها. وأغطش لي يوم يتذكر الإنسان ما سوي وغلدت الجحيم لمن يليه فأما باییر باییر باییر فَأَمَّا ما في <تصفيق> بعد اي والله هي الله اللهم صل من فإن الجنة هي الفاوية. اللَّهُ الله العظيم